بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا, تلاها والقمر إذا تلاها اللَّهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّهَا والليل, وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بناها وان الضو ما صحاها وان الحب ما صحاها ونفس وما سواها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقى وَقَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا وَقَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَن تَسَاهَا وَكَفَرَتْ بِالَّذِي سَاهَا اذِنْ ذَاكَ أَشْقَاهَا اذِنْ ذَاكَ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ وَائِدَةُ اللهِ وَسُقْيَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ وَائِدَةُ اللهِ وَسُقْيَاهَا رَبُّهُمْ فَعَقَّرُوها فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا كَذَلِكَ فَعَقَّرُوها فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ وقل قلا ولا يخاف قلا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل اذا يغشى والليل اذا والنهار اذا تجلى أنها اذا تغللا وما خلق الذكر والأنثى واني خلق الذكر والأنثى ان نسعكم لشتى, لشتى فام من اعطا فَإِنَّ مَن أعطى وكف وصدق بالحسنى فسنيسه للحسنى فسنيسره لليسرى كَذَّبَ بِالحُسْنَى وَكَذَّبَ بِالحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُصْرَى سَنُيَسِّرُهُ لِلْعُصْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تردى ف هدَ فلَهدَ وَإِن نَنَدًا آخِ وَتَو الأُول وَإِننَلَ آخِ وَط الأُول فَن